أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أن قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون وَمَنَا يَنْلُكُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ الضُّرِّ نَفْعًا وَلَا ضَرٌّ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْمَنَامِ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ قالوا وم مبيد كذب الذين من قبلهم وما بلوا بعشر ما آتيناهم فكذبو I'm fine. Holy! قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اتديت فبما يوحي لو ترائب فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وانما له مثنى وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشيارهم انهم كانوا في شك قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير